جِئْنَا الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبني تَتَّخِذُونَ مِن دُونِي وَكِيلًا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ, من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح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 مَا نَجَّيْنَاكَ وَلَا تَعْلَمُهُ لُونًا كَثِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُهُ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ مَبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ فإذا جاء جليدم فجاء سو خلال الديا وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا ثم ردنا لكم الكره عليهم وامدرناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر ثراء ثم ردنا لكم متَلَيْهٍ وَأَمدَِنَاكُم بِأَموالِ وَبَينَ وجعلناكم كأكثرَرَنَات وَ إن أَحسَنتُمْ أَحْسَن تُمْ لِأَمْ فُسِكُمْ فلها أَسَأتُم فَلَهَا إن أحسَن تُمْ أَحْسَنثُمْ لأَمْ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَذْبِيرًا وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ